في الميه الليل السحري في الميه القمر Does this الموجة يسحرها، تلألأ الموجات تحا. العلي <تصفيق> نورها من تلقا الامر بمی علمو بحنیه تلقا الامر بمی الشمس وتنور بلونها الساحر الذهبي وتجي الشمس وتنور بلونها الساحر الذهبي جمال سبحان من صور جمال سبحان من صور كل شيء كل شيء وباع كل شيء كل شيء يسبي يشبه الوردي ونور هيبان على خسوده وبعد الشم تمترو ينام الورد على عوده يشوفها الورد يتفزى ونور هيبان على خطوط بعد الشمس ما تروى ينام الورد على عوده واللي الأمر, فيني بحنية الأمر فيني بحنية دا في مين الموج راح فين ليه عز في حضن